Bistu thoh baraja, وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكاش في الضرر أعتمد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكاش أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد وقد يدي بالذل ما ترفا إليك يا خير من مدت وقد مددت يدي بالذل ما ترفا إليك يا خير من مدت إليه الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن علي وقد مدأت يديه بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يده وقد مدأت يديه بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا ترد النهاية يا رب خائبة فبحرجودك يروي كل من يردون فلا ترد النهاية يا رب خائبة فبحرجودك يروي كل من يردون